والمنخنقة والموقودة والمترزية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسط اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون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 والمحسنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجرهن إذا آتيتمهن أجرهن محصنين غير مسافحين ولا مستقيدين أقداراً وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَان فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاطِرِينَ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 لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخرن لكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواه السبيل فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواطعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واضفا إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميتاقهم فنثوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبوضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى طرط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المتيح بن مريم. قل فما يملك من الله شيئا إن أراد أي يهلك المتيح بن مريم إن أراد أي يهلك المتيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا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 يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاترين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داقلون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 وقال عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك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 ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلون أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفعوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.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 فإن جاءوا كبحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن جاءوا كبحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فليضروك شيئا وإن حكمت بحكم بينهم بالقص إن الله يحب المقصدين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 فسوف يعطي الله بقوم يحبهم ويحبون أدلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يقابلون لو متلأين ذلك فضل الله يؤذيهم إياه شاء الله واسع عليم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 هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة استخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا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 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحب لبئت ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كيف يشاء وَلَا يُؤَخَذُ مِنْ فَضْلِهِ أَحَدٌ وَمَا لَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَلَايَةٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يُنَادُونَكَ مِنْ بَعِيدٍ ۖ وَلَوْ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 كلما جاء أم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريق كذبوا وفريق يقتنون وحسبوا أن لا تكون فسنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصم كثر منهم والله بصير بما يعمون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 والله هو السميع العليم قل يا اهل الكتاب لا تغنوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل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 ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم قالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم استخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا آمنوا ثم متقوا آمنوا ثم متقوا أحسنوا والله يحب المحسنين.